يفوح بركان الغلا والصدق فاح ويضيق من الليل الجفا كون فسيح يا معود عيني على قل المراح ويميل غصنك ويتعلق به جريح وش فيك تاخذني على ريش وجناح شلون أطيح فراق وأنا ما أطيح تحظي على جبينك واستراح والليل من بين الجدايل مسترية